إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا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 وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقدر ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسما سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام من ثور واذا رايت ثم ما رايت نعيما وملكا كبيراً عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً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 قُرْ عُسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ قيل نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره